تمر عشرة محار وحسب الساعات, وحسب الساعات. أفكر, أفكر بالزيارة ودمع بعيوني, بعيوني. يسئلوني شوكت رايح تزوري يا حسين ولا ادري إش من يسيقلوني إيه مجلسك والطم ووزع ماي ونليب ما تهمك خادم يسموني خافي مقصري وياكم تحسبوني أنا الخادم لخدامك يا ابو أحرار يا ويا الخدم لازم تكتبوني موروا من نوء من لك مولاي خدمتكم شرف وعليها ربوني بس تعودت كل مرة ويبكي العام بش ما أطلب طلب بالحال تنفو زيارتك ولكم تعودوني أريدت عنا ماشي بحظرتك يا حسين حافي وشايلي همومي علمتوني ما إيش ما أتوب السيطرة مسرور راحتكم أجيله من يفتشوني حزيني الهوى وجاي زوري حساب وحيهم قبوب ما هم يحيوني واشرب بالمضايف شاي أبو السجاد وحسبي الجنة من يضايفوني بدون زيارتك ما ريد عمري طول يا بو بالحسره بالحسرة تخلوني إذا ما أمكتي بزاير لك هالعام وحق الزهراء هو لو يدي زور مدفوني من جيم نسمعنا عي الصيح بصوت يا زوار الحسين وياكم يخنق